انا انكسرت راهنت على حبك واخترت وفي النهاية انا اللي خسرت ستيني وبعد وقدرت انا انجرحت قتلت فيا مشاعري ورحت وبطافي وعذابي انت فرحت نزلت بي يلتحت ارتحت حسة اني محبطة وفي الحياة متخبطة جوه قلبي عذاب وجراح مش مهمة مش مهم أفضل كده المهم تكون مرتاح حس اني محبطة وفي الحياة Sudah kiblat lihat dan melihat, telah tiba kesemuat, dan berjatuhan dan turun. Aku telah turun dan Meh, injap itu, tak penting, lebih baik begitu. Yang penting jadi merdeka.